قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من ولكن متعتهم وآباؤهم حتى نذل ذكر وكانوا قوما بورا ولكن متعتهم وآباؤهم حتى نذل ذكر وكانوا